وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ, فإنهم غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَالِثُونَ الَّذِينَ يَلِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان من صلالة ثم جعلناه نطفة في قرآن مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عضواما فكسونا فكسونا العضوام لحما ثم أنشناه خلقا آخر فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين ثم إِنَّكُمْ بعد ذلك لميتون ثم إِنَّكُمْ يوم الْقِيَامَةِ تبعثون وَلَقَدْ خلقنا فوقكم فَوْقَكُمْ سَبْعَ وما كنا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافلين Zdjęcia من السماء z nami i في się na على Zdjęcia به انشأنا لكم به جنات من نخيل وانابل لكم لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكيد وإن لكم في الأنا من عبره نَسْقِيكُمْ نسقيكم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 وَقَالُوا إِنَّ الْمَنَآهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا, ما سمعنا بهذا في آبات من الأولين إن هو إلا رجل به زنة فتربصوا, فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن اصعي الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثيار التنور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 هم مغرقون فاذا سويت فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ان في ذلك لآيات وان كنتم تعلمون ثم أنشأنا من بعدهم قرن الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعدكم أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا هَمِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَاتٍ هيهات هيهات هي هات لبات وعدونا هي هات لما إلي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هي الحياه الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين الا هو رجل افتنا ان هو الا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا قَالَ إِنَّمَا قَنِينِي لِلَّيْسَبِحُ مُنَادِمِ تَأْخَذُ فبعداً للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً وَسُولُ هَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بعضهم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيدٌ بوداً لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون كذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب علمهم يهتدون وجعلنا بن مريم واماه آية واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا ان بما تعلمون علي وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فقطوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فدعهم في غماتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نساعل لهم نساعل لَهُمْ في الخيرات بل لا يشعرون ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين وَالَّذِينَ هُمْ بربهم لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها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 لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون لا تشأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 أَمْ يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا؟ فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّلَاةِ لَنَاكِبُونَ ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر لا فِي في طغيانهم يعمه ولقد أخذناهم بِالْعَذَابِ فَمَا بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما حتى إذا فتحنا عليهم بابا دابا شديد إذا هم, إذا هم فيه مبلسون وهو الذي لَكُمُ لكم السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلًا مَا ما تشكرون وهو فِي الْأَرْضِ في وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلوه بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا آئذا مثل ما وكنا تراما وعظاما إنا, إنا لمبعوث وقد وزنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكروا قل من رب السماوات السبع ورب العرش الغضيب سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وَيُجِيرُ يجير ولا عَلَيْهِ عليه ان كنتم تعلمون سيكونون لله قل فانا بَلْ بل بِالْحَقِّ بالحق وإن لهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذَلَّ لذهب كل إله بما خَلَقَ ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريمي ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين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 حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة الله قائلها ومن ورائها الى يوم يبعثون فإذا نبخ بصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوا ألم تكن اياتي تتلى عليكم تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا سقوتها وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلموا إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا اغفر لنا وارحمنا خَيْرُ خير الراحمين فاتختموهم فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادي قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَوْا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ومن يدع مع الله الهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر راحا وأنت خير الراحمين